وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أَلَمْ يَنَلْ بَأْسَنَا وَلَا كُلٌّ يَقُومُ إِنَّ قَلْبِي قَلَّ فَخُذْ أَرْبَعًا مِنْ قَلْبِ فَصُرُّهُ كن ساعيا و لن أن انما غازيذ الحجيم من قالوا الذين سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله Quan Y تنقض في من يرى ولا يؤمن بالله ايمن الاخر فما كانوا لصف وائم على يتقوا فَأَخَافَنَّهُ الَّذِي لَفَتَ وَكَانَ حُصْنًا لِلَّهِ لَا يَنقُذُنَا مِنْ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا قوم الكافرين